أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين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 وَأَسْقِينَاكُم مَا أَفْرَطَ وَإِلْوَيَّامَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِيَّاْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُلَّتُ بِهِ تُكْذِبُونَ إِيَّاْ طَلِقُوا إِلَى ظِلْلِ رَدِّثَ في لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يوم يذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم